تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يفضر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى